فَنَعْنَاكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِم إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ, لنبلوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا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 وَهَيَّأَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آثَارِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى أَيُّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم بات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات مَن يَهْدِ الله فَهوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ بَاسِطَ ٱZDِرَاعِهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُبَابًا وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمَا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 فَلَن يَأْتِيَنَّكَ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَتَنَظَّفَنَّكَ وَلَا يُشْعِرُ نَبِيًّا أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ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 فلا تمار فيهم إلا مراء أو ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر فَكَيْفَ إِذَا نَسِيتَ وَكُنْ عَسَى وَكُلْعَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غيب أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما مِنْ إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنوا ومن شاء فليكفر إنا ادْخَلْنَا الظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ إِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَّارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوب بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 بِْ تَجََّتَن آتَتكُنهاَا وَلَم تَغْمٍ مِنْه شَيْئ وَفَجََّ خِلََا لَهُ مَ نَهَراَا وَكَانَ لَهُ ثمَمَروَى فَقَالَ لِ صاحِبِهِ وَهُوَحَاوأَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَا لَ وَأَعزُونَ ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خير منها منقلبا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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اتلى منك ما لو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 وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية, وهي خاوية على عوشها هو يقول يا ليتني لم نشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وَلَا يَتَّلِي لِلَّهِ الْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عقبا الضْرِبَ لَهُمَّ ثَلَ الحياتةِ الدُّنْياَا كَمَا إِزَل إن الن كماَم إِ إن أَزَلََّاهُ مِن السَّماءِ فَخَْلَ طَب فَختْتَنَ طَبه نَ وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوابا خير يناد ربك فوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزا وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَقْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَرْضُعُكَ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم اننا جعلنا لكم موعدا ووضعنا الكتاب فتروا المجرمين مشفقين منا في فتروا المجرمين مشفقين مما في وَيقُونَ ييالََنَ وَيقُونَ ييالََن يا وَلََن يا وَلَتَنَ م لِهَذًا كِتَ م لِهََ الكِتَمِلَ يُغَادِرُ صَغيرًا يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرا ولا كبيرا ولا كبيرة الا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من, كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بِالسَّارِخِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدًّا وَيَوْمَ يَقُولُنَا ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُونَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يجدوا عنها مصرفا وَلََد صف ن فيِي هذا قُرآانِ مِ النَّاسِ مِن كُّمَثًا وَكَانَ الإِسَانُ أَكثَرَ شيءَيْءٍ جَدَناَا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 وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَنَاقُبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يآخذهم بِمَا كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا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 فَلََّا جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَأَنَ لَدَ لَقنَ مِ سَفَرنَا هذا نَصبَام قَا أَرَأيتَئِذْ أَوينَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِن نَسيتُحود وَماَا أَ سَانِيهُ إَّ الشَّيطانُ أننْ أَنْ تُه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 فإذا نقي يا غلام من فقتره قال اقهت لنفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 اما السفينه فكانت لما ساكن يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه رصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَطَهَارَةً وَقَرِبَ رَحْمَٰنٍ وَأَمَّ الجِدَرُ فَكَانانَ لِغُول مَين يتييمَين فِي المَدينينَ وَكَانَ ت تحتهُ كَزُهُماَا وَكانانَ أَبُهُماَا صَالِحال فَأَرَادَ رَبُّ كَأَ بَلُ غَ أَشُّهُماَا وَيَسَْخْررجَ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 انت تتخذ فيه حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذبه عذابا نكرا وَأََّا مَنْ آمَنَ وَعمِلَ الصَالِِ حَمْ فَمَهُ جَزَ أَنِ حُصنَّ وَسَنَقُون لَهُ مِنْ أَمرِنَا الصف ثمَُّا أَتْبَ سَبَبَا حتىَ إِذَا بَنَ غَمَطنِعَ الشَّس وَجدَهَا وَأَجَّنَّ تَغَ آنَ طَلُوعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خَبَرًا ثُمَّ اتبع سفها حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني, قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استالوا أن يظهروه فَمَا اسْتطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ كانا وعد ربي حقا وتركنا بعضا يوم اذن يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكره وكانوا لا يستطيعون سمعا افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأخسَرين عمالَ قُهَلنُ نَّكُ بالِالأخسَرينَ ماللَ الذي نَظل سَع في الحياة الذي نَظل سَعيون في الحياتة الدنُييا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 لَسَعْيِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَلَمَّا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ آمانيهم فَلَن نُقيم لهم يوم القيامة وسنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وهزوا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 خالدين فيها خالدين فيها لا يضغون عنها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ